بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين تحدثنا في المحاضره السابقة عن الدور الذي لعبه بولس في رسم صورة المسيحية كما نراها اليوم والتي اتجهت فيما يرى أغلب الباحثين المنصفين اتجهت اتجاها لا يتفق ولا يتسق مع أساسيات الأديان السماوية وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد الذي هو مبدأ ورسالة درجت عليها الأديان السماوية ونادى بها الأنبياء وجاهدوا في سبيل تبليغها وإقرارها بين البشر فظهر ما يسمى بالتثليث أقانيم ثلاثة الأقانيم الثلاثة الآب والابن والروح القدس والحقيقة كما ترون أن اليوم هو موضوعنا الأساسي نتكلم اليوم عن أسس العقيدة المسيحية حول التثليث التثليث المسيحية وألوهية المسيح وألوهية الروح القدس ثم جذور هذه الفكرة من أين أتت وكيف وصلت إلى المسيحية وتشربت فيها تعدد الآلهة موجود في الحضارات والديانات السابقة فأهم ما يمكن أن نقوله بالنسبة إلى التعدد أو بالنسبة إلى التثليث أن رأي بعض الباحثين أن التثليث ظهر قبل القول بإلوهية المسيح فهو لأنه يعني أقدم وجودا على الأقل لأنه كان متداولا بصورة أو بأخرى بين الأمم والثقافات الدينية الموجودة في ذلك الحين فلذا قيل أن التثليث ظهر جملة في المسيحية وعند المسيحيين وأنهم أخذوه من الثقافات الدينية أو من الثقافات المحيطة بهم فأصبحت عبادة الثالوث امرا مسلما به عند الجميع طبعا الإيمان بهذا الثالوث الأب والابن والروح القدس خلق لهم مشكلة وهي كيف يمكنهم التوفيق بين ما جاءت به الأديان السماوية من القول بالتوحيد وبين قولهم أو زعمهم بالتثليث ولذا نراهم طيلة امتداد عقود المسيحية يركزون على هذه النقطة ويحاولون أن يقدموا تبريرات وتحليلات مُلفة لها فلذلك يعني كان لابد لهم من الاستمرار في قول بهذه القضية سواء وافقها العقل أم لم يوافقها فأول شيء الله سبحانه وتعالى أصبح هو أول هذا الثالوث ثم بدأوا يبحثون عن الإلهين الآخرين فقالوا بألوهية المسيح فأصبح هو ثاني الآلهة ثم قالوا بألوهية الروح القدس وصار هو ثالث الآلهة للعلم أود أن أشير إلى معنى كلمة هذه تسمى الأقانيم الأقانيم الثلاثة الاقنومه أو اقنومه هي الأصل في اللغة هي الاصل وهي في بوستاس هيبوستاس ولعل المصطلح حتى الإنجليزي المتداول هو أصله يوناني هيبوستاس أصل لغة هو الأصل هذه أصول أصول العالم والوجود ثلاثة أصول أو ثلاثة مبادئ تقال احيانا مبادئ ف في اللاهوت المسيحي الأصل أو الأقنوم هو أحد الأقانيم الثلاثة وهي الاب والابن والروح القدس أما عند أفلوطين وهو يستخدم نفس المصطلح الهيبوستاس أو الأقنوم أو الأقنومة هي أحد مبادئ العالم الثلاثة الأولى وهي الواحد والعقل والنفس الكليه سنرى هذا الامر عند افلوطين عند أفلوطين. لانه قامت عليه الفلسفه الافلوطينيه هنالك من يفسر يعطي تفسيرا لموضوع الروح القدس والأقانين عموما يعني كيف يقال ثلاثة في واحد كيف نوفق بين القول بالوحدانية والقول بالتثليث أحد المسيحيين المعاصرين هو يطرح هذا السؤال ويحاول أن يجيب عليه فيقول بعد أن يطرح السؤال أننا إذا اطلعنا على كنه الله لا يسعنا إلا القول بالتثليث. لماذا؟ لأن كلها الله محبة المحبة هي كن أو حقيقة أو ماهية الله ولا يمكن إلا أن يكون محبة وليكون سعيدا الله فالمحبة هي مصدر سعادة الله طيب ومن طبع المحبة أن تفيض وأن تنتشر على شخص آخر فيضان الماء وانتشار النور هذا القول لبولس اليسوعي في عند كتاب اسمه يسوع المسيح فيطرح هذا يحاول أن يحلل موضوع كيف صارت ثلاثه تقانيم ومن طبع المحبه ان تفيض كما قلنا وتنتشر على شخص اخر فيضان الماء وانتشار النور فهي إذن تفترض وجود شخصين على الاقل يتحابان وتفترض مع ذلك وحده تامه بينهما يعني بما ان الله هو محبه وحقيقته هي المحبه فلا بد أن تفيض هذه المحبة وإلا لا معنى لكلمة محبة المحبة لا بد أن تنتشر على محبوب شخص آخر كما ينتشر يقول كما يفيض النور أو يفيض الماء أو ينتشران فإذا هي هنا صارت شخصين وجود صار وجود شخصين فليكون الله سعيدا ولا معنى لإله غير سعيد لأن السعادة هي أيضا كما يرى سر الإله وإلا انتفت عنه الألوهية كان عليه أن يهب ذاته شخصا آخر يجد فيه سعادته ومنتهى رغباته ويكون بالتالي صورة ناطقة له ولد الله الابن او ولد الله الابن او منذ الازل نتيجه حبه اياه فهنا ولد لله ابن صار له ابن نحن ناخذ كما سميت هذه يعني خرافه تحليل هو يحاول ان يحللها تحليلا عقلانيا ولكنه تحليل خرافي فيكون هذا الابن صوره ناطقه له حتى يعني يكون مجلى لحبه أو نتيجة لحبه فوهبه ذاته ووجد فيه سعادته ومنتهى رغباته. وثمرت هذه المحبة المتبادلة بين الأب والابن كانت الروح القدس فهذا الحب إذن هنا طلعت الثمرة لبين الاب وبين الابن كان الروح القدس هذا الحب يجعل الله ثالوثا وواحدا معا ولنستمر مع هذا التفسير الذي يحاول أن ينحو منحا عقلانيا ولكنه يبقى تفسيرا أسطوريا يقول لا يصح أن يكون هذا الكائن الذي حبس الله الأب محبته عليه إلا الابن. ولو كان غير الابن، ولو كان خليقة محدودة بشرا أو ملاكا لكان الله بحاجة إلى من دونه كمالا فلا يمكن أن تكون هذه المحبة لشخص آخر لا يتمتع بصفة الإلوهية أو بصفة الربوبيه وإلا كان الله بحاجة إلى من هو أقل منه حتى لو كان ملاك طبعا ناهيك إن كان بشر وعد ذلك نقصا في الله والله منزه عن النقص فتحتم إذن على الله والحالة هادي أن يحبس أن يحبس محبته على ذاته فيجد فيها سعادته لهذا يقول بولس الرسول ولاحظوا الاستشهاد ببولس إن الابن هو صورة الله الغير المنظور وبكر كل خلق صورة الله غير المنظور الله غير منظور هذا صورته منظورة وبكر كل كل خلق فهو اول مخلوق بكر بكر كل خلق هو الابن طيب لما ظهر بعد الاف السنين لا يجيبك المسيحيون اجابه واضحه فويختم حديثه فيقول ليس الله اذا كائنا تائها في الفضاء منعزلا في السماء، لكنه أسرة مؤلفة من أقانيم ثلاثة، تسودها المحبة وتفيض منها على الكون براءته وهكذا يمكننا أن نقول أن كنها الله يفرض هذا التدليس. كنها الله طريقة الله، افترض مثل التدليس. الله كنه هو حب، هذا معنى لها إلا إذا انتشرت على محبوب على شخص يفيض عليه الحب كي يكون أبدا ولا هي ولا ما غير سعي وجود شهابان هذا أن يكون دون مستوى الإلهية لأنه سيكون معنى ذلك أن الله بحاجة إلى من هو أقل منه وهذا نقص وعيب فكان هذا الابن هو ابن الله وهبه ذاته. وكان مصدر سعادته بالاتحاد. وجد فيه سعادته ومنتهى رغباته يعني تفسير سنناقشه نحن فيما بعد سنناقش مثل هذا القول أو هذه الخرافة التي يزعم أنها تحليل لسر التثليث وكيف وجد قضية أساسية تصطدم اصطداما مباشرا مع الأمر الاعتقادي يعني نحن قلنا في معرض حديثنا عن اليهود أنهم شبهوا الله أعطوه رورة حسية صوروه بصور لا تليق بمستوى الإلوهية إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرناها فيما سبق كان غير معصوم يمكن أن يخطئ يمكن كذا كذا لكن في جميع الأحوال بقي هنالك اسمه إله يعني واحد يهوه لم يقولوا بتعدد آله نعم كانوا ينزلون نحو الوثنية لكن تأتي رسالات التصحيح لتردهم إلى التوحيد الحقيقي وتنبههم أما أن يصبح ثلاثة اله وتعدد في الآلهة هو الأساس فهذا لعمري شيء يعني يصدم أي متدين وأي مؤمن بدين سماوي لأنه يأتي ويجعل تلك العقيدة أنه صلب الصلب والأساس الذي تقوم عليه العقائد فبالنسبه للتثليث أو تعدد الآلهة في الأمم يعني التثليث داخل في مجال التعددية فتلاحظون نحن سنناقش تعدد الآلهة في الأمم القديمة ونبحث جذور التثليث عند البابليين وعند الهنود وعند المصريين وفي مدرسة الإسكندرية التي كان يمثلها افلوطين بالنسبة إلى تعدد الآلهة فيكاد يكون أمرا مجمعا عليه في الأمم القديمة تعدد الآلهة موجود ونراه بشكل واضح في جل أو في كل الأمم القديمة في الحضارة المصرية البابلية الهنود الكلعانيين الفينيقيين كان موجودا تعدد الالهه أكثر من إله يعبد وعلى أن يعني مصدر الوجود الأشياء ليس لإله واحد وإنما لكل شيء له إله هذا الأمر كان مجمعا ويكاد يكون منتشرا في الديانات القديمة هذا طبعا كان قديم وما يزال في بعض المجتمعات المعاصرة له أيضا بقايا لكن التعددية الكثيرة كثرة الآلهة تحولت إلى شيء من التثليث يقال أن التثليث مرتبط بعبادة الأبطال في أديب ومفكر إنجليزي اسمه توماس كارليل كتب كتابا اسمه الأبطال في هذا الكتاب حلل فكرة البطولة في التاريخ هو تكلم عن الشخصيات المؤثرة التي غيرت وجه التاريخ وسماهم بالأبطال أدخل فيهم يعني علماء وأنبياء وشعراء كبار وسع من مدار البطولة لم تقتصر البطولة عنده على الشخصيات العسكرية معروف أن البطل هو البطل القائد العسكري الذي ينتصر في معركة هكذا ارتبط مفهوم البطولة عند الناس لكن منذ أن كتب كارليل هذا الكتاب الهام الذي يمتاز بصيغة أدبية بليغه واثر في القرن التاسع عشر في حركات الفكر والأدب والتاريخ أيضا وسع من دائرة البطولة. لم تعد البطولة مقصرة على شخصيات وقادة عظام أمثل يوليوس قيصر أو الإسكندر الأقديني أو نابليون بونابرت أو كل أبطالنا في التاريخ الإسلامي الأبطال والقادة الفتوحات وما إلى ذلك. لا وسعها لتشمل الفلاسفة والمفكرين والعلماء والأنبياء. وطبعا هو خص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بفصل جميل جدا ومنصف واعتبر أول يعني كاتب غربي من مستوى عالي يكتب هذا الكتاب عن الرسول الكريم فهو يرجع عبادة الأبطال وتأليههم يعني غالبا ما كان البطل يؤله فيرجع ذلك الى علاقه تقوم بين البطل وبين الماهر هي منشا عباده الاشخاص ان الشخص يؤله لعمل بطولي قام به عمل رائع يسحر الجماهير فتتعلق به ثم شيئا فشيئا تعطيه صفه اعلى من مستوى البشر فيقولون أن هذا لا يمكن أن يقوم بالبشر ويبدأ بإعطائه صفة قدسية إلى أن تصل إلى تأليف يؤله هذا البطل ويعبد هذا منشع عبادة الأبطال وهو يعني بعض المؤرخين يرون أن ذلك لا يبعد أن يكون مرجع عبادة المسيح المسيح كان شخصية جماهيري ساحرة فبدأ بعض الأتباع ممن دخلوا بعد ذلك في المسيحية يشيعون هذه النزعة التي كانت موجودة فكان بعض الأبطال في التراث الإغريقي أو الروماني يعطون صفة الألوهية أو أنهم أبناء, أبناء الآلهة وهذه موجودة ايضا في من يقرأ ملحمة قلقامش وهي أرقى ما وصلنا من التراث البابلي ملحمة قلقامش ملحمة أدبية قديمة جداً ومن أقدم ملاحن في التاريخ فهي جلجامش هو تقريبا هو قائد كان حاكم مدينة لكن يقال أن الآلهة يعني منحته شيء فصار نصفه بشر ونصفه إله موجودة نص ومحقق تحققات عديدة ومترجم إلى الإنجليزية وأكثر لغات العالم فهو نصفه إنسان ونصفه اله إذن في, في التاريخ في الحضارات القديمة موجود شيء من هذا القبيل بعد ذلك يلاحظ أن البابليين أن البابليين هم أول من قال كانوا يدينون بتعدد الآلهة لكنهم نظموا هذه الآلهة في ثلاث مجموعات نظموها أثلاثا فجعلوها مجموعات متميزة المكانة والقدر فكل مجموعة ثلاثة فكانت المجموعة الأولى على رأس الآلهة وتتكون هذه المجموعة من إله السماء إله الأرض كإله البحر إله السماء إله الأرض وإله البحر أما المجموعة الثانية فهي إله الشمس أو الإله الشمس والإله القمر وآلهة العدالة والتشريع هذا التنظيم الثلاثي للالهه يذكرنا بالتنظيم الثلاثي للالوهيه عند المسيحيه تثليث ال الهنود كما تلاحظون عند البابلي عند الهنود ايضا الالهه ايضا عندهم منظمه في تنظيما ثلاثيا يعني اللي هي أساس الديانة الهندوسية هنالك براهما وفشنو وسيفا براهما وفيشنو وسيفا فهي يعدونها ثلاثة جوانب لإله واحد فهو الإله الواحد هو براهما ولكن له ثلاثة أقانيم فهو براهما من حيث هو موجد من حيث هو خالق للأشياء هو براهما ومن حيث هو يحفظها هو فشنو ومن حيث هو مهلك لها هو شنو سيفا اللي هو المهلك المميت فهو من حيث إبراهما من حيث هو موجد وفشنو من حيث هو حافظ وسيفا من حيث سيفا من حيث هو مهلك فاذا هي ثلاثة وجوه لإله واحد أو ثلاثة أقانين لإله واحد هذا بالنسبة إلى الهنود أيضا نلاحظ عند المصريين عند المصريين القدماء تعدد الالهه معروف رغم يعني يلمس نوع من التوحيد كما سبق وأشرنا عند أخنات وهناك نصوص حقيقة مهمة جدا بالنسبة إلى منها نشيد آمون يقول يعني في بعض الذين يسدلوها على انتشار التوحيد وجوده عند الحضارة المصرية القديمة من هذا النشيد يقول الإله الجليل سيد الآلهة أجمعين الإله الأكبر الذي يحيا بالحق الواحد الفرد الذي صنع كل ما هو موجود الذي صنع كل ما هو موجود حقيقة نص تشم منه رائحة التوحيد لكن يعني هذه النفحات التوحيديه لم تستطع ان تلغي تعدد الالهه والإيمان باكثر من اله في الحضاره المصريه القديمه واعتبر يعني امون هو سيد الالهه الموجد لها لكن يعني كانه كبير الالهه فلا يلغي وجود الهه اخرى على اي حال في الحضاره المصريه بعد سيطره الاغريق على مصر تكون مزيج من ماذا من من الحضارات مزيج سمي بالانتشار الحوض الحضاره الهلينيه ثم سميت الحضاره الهلنستيه بمعنى حضارة البحر المتوسط وخاصة تركزت في مدرسة الإسكندرية في مدرسة الإسكندرية الإسكندرية تأسيسها من قبل الإسكندر المغدوني صارت عاصمة للعلم القديم وللفلسفة وعاصمة حتى روحية ودينية ليس لمصر وإنما للعالم الهليني كله لأنه حضارة اليونان بدأت شمسها تأفل وبدأت تزدهر بتلاقحها مع حضارات الشرق فمن هنا عقلانية ومن هنا صوفية ومن هنا وثنية ومن هنا دينية روحية تكون هذا المزيج المركب الضخم الذي يعني خلفته مدرسة الإسكندرية هنالك مجلدات قُلّفت على هذه الجامعة وهذه الحضارة اللي زهرت في الاسكندرية توجد عدة كتب يحضرني منها كتاب مدرسة الاسكندرية وفلسفتها لدكتور نجيب بلدي كتاب جيد وازدهرت فيها فلسفات يعني عديدة حتى فلسفة يهودية وفلسفة مسيحية وإضافة إلى الفلسفة اليونانية المصرية اللي كما سنرى يمثلها أفلاطين ففي هذه البطالمه اللي هم حكموا مصر غريق وحكموا مصر أسسوا يعني معبدا سمي السيرابيوم توجد آثاره في مناطق معينة في مصر كان يعبد فيه نوع من الثالوث مكون من اوزوريس وإزيس وحوريس حوريس أو حوريس أو خورس هذه يعني بالنسبة إلى إيزيس واوزوريس هذه قصة أسطورة معروفة في التراث المصري القديم ورفعت إلى مستوى الآلهة وأضيف لهم حورس أيضا كانوا يتعبدون به نحن لا تهمنا الأفكار بعينها لكن تهمنا فكرة التتليف الثالوث هذا فهؤلاء لم يكن الناس يعدونها أربابا منفصلة بل هيئات ثلاثة لإله واحد هذه ال... هذا الثالوث ما كانوا أربابا منفصلين كانوا ثلاث هيئات لإله واحد صو ثلاث أو أيها ثلاث لإله واحد. إذن فكرة التثليث أيضا كانت موجودة في مدرسة الإسكندرية. في وهذا هذا الكلام متى ثلاث قرون قبل الميلاد؟ يعني مدرسة الإسكندرية أسست في هذا ال. القس اندرسن ثلاثمئه واحد وثلاثين قبل الميلاد كانت عريقه اذن كانت الفكره جاهزه عند بالنسبه للمسيحيين لكي ياخذونها من هنا ظهر ظهرت ايضا عند افلوطين التثليث عند افلوطين افلوطين هو فيلسوف اسكندراني ولد في مصر يقال من اصل يوناني لكن ولد في اخميم في منطقه في مصر لعلها في صعيد مصر وعاش في الاسكندريه ودرس وعلم في اثينا وفي مدرسه افلاطون له تنسب الافلاطونيه الجديده هو مؤسس مؤسس الافلاطونيه الجديده نيو بلاتونيزم والافلاطونيه الجديده هي افكار المعلم افلاطون لكن بعد تطعيمها بالتراث بالتراث الشرقي الصوفي والروحي هي أفكار أفلاطون روحية دون شكل لا تحتاج يعني المثالية أفلاطون لا لكن هي صادفت هوى مع هذه النزعات الروحية فأحيت من جديد وسميت بالأفلاطونية الجديدة عند أفلاطين نجد أنه كان يقول بنظرية الفيض ونظرية الفيض انتقلت أيضا بعد ترجمة له كتاب هام اسمه اوثولوجيا او الربوبية ترجم إلى من اليونانية الى العالم الاسلامي ترجمه المسلمون وتصوروه انه لارستو لكن اكتشف فيما بعد في العصر الحديث انه هو عبارة عن كتاب التساعيات له كتاب افلوطين مهم جدا اسمه التساعيات اعماله جمعه جمعها تلميذه لعله فرفوريوس الصوري وفرفوريوس له كتاب لعلكم درستموه في المنطق في كتاب هام اسمه إزاغوجي أو المدخل فهو جمع أفكار في تسع أبواب أو تسع كتب جمع محاضرات أستاذ أفلوطين فسميت التساعيات فهذا كتاب أثولوجيا هو التساعية الرابعة في النفس اللي ترجمت خطأا على أنها كتاب لأرستو وهو ليس له لأنه يقول فيه بالمثل ويقول فيه بنزع روحاني أصلا أرستو لا يمكن أن يقول بها. كما تعلمون يعني أفلوطين قال بفيض ثلاثي اللي هو الواحد عنده ثلاث أصول أو مبادئ للوجود مبادئ العالم ثلاثة هي الواحد أو الأول وهو جوهر كامل طبيعته جواد أنه يفيض فيض منه يحدث فيضه شيئا فيفيض في أول فيض له هو العقل وهو شبيه به وهو مبدأ الوجود ثم العقل تفيض عنه صورة صورة له وهي النفس وتفيض النفس عنها هذه الكواكب والبشر وما إلى ذلك يعني أفلوطين أراد أن يتحاشى صدور الكثرة عن الله مباشرة يحل لمشكلة الوحدة والكثرة فقال ان صدور الكثرة عن الله يعني أن هنالك تعدد في الذات الإلهية فالواحد لا يصدر عنه إلا واحد والكثرة تصدر عن النفس الكلية. فالفيض إذا ثلاثي عند أفلاطين. فنظرية أيضا هنالك هي يسميها أيضا مبادئ ويسميها أصول أو أقانيم لهذا الوجود. فنظرية الفيض أو التثليث كان موجودا. صحيح أن أفلاطين متأخر بعد الميلاد لكن يعني أن التثلث أخذ طورا إلى أن يستقر ويتشرب حتى بعد الدولة الرومانية أصبح فرضا مفروضا على العالم المسيحي في ذلك الحين هذه هي جذور التثليث عند المسيحية وسنناقش في المحارة القادمة بقية الأسس الاعتقادية للمسيحية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته